التوزيع الشبكي ميثم عمران الابراهيمي حسين هبه لو الف عن عريق على وفق الاحباب حسين هبه ترجف قلوب البلا عطبت كل المنهايا وشي على الطف جربله حسين لما ارى وجه ترجف قلوب البلا عطبت كل المنهايا وشي على الطف من يسل حسين سيف يا هو يقدر يا من يسل سيف سيف يا هو يقدر يوصلي. An-jahannam wasfiy fa binar halahab hasyan hab an منعونا الكفور يو الف عرعور يطلع نبفكر نحبابك يسين هبابك يو الف عرعور يطلع نبفكر نحبابك يسين هبابك سين لما انهد عليهم تنعل هجي ما يضل كذا مفارس من لمح سين فنهزي يسين لما انهد عليهم awjo shakhs jamaa rasti ya fakhd ay وراعي هذا لعنبك يا حسين هذا حسين هذا حسين بي حسين نور عيوني لا ضعت عن دار ساعة بعد الديل اقول حسين حسين من حسين بي حسين نور عيوني нас иран ذر جبرين يقدر يمحى من لا قدر حچ العرايف يرد عز من لا ابن جبرين يقدر يمحى من تذكاره لا قدر حچ العرايف يرد عز من صار يبقى يبقى حسين عاد وما نزل مقداره يبقى يبقى العار عور <mister tumors> نبقى على العار عور نبقى ونعتني لبابه حسين هبه حسين هبه سيدي ابو والتوزيع يوسف الصبيحاوي التصوير والمونتاج محمد العبودي دوالك ما منعنا الكفر دوالك ما منعنا الكفر لو الف عرعر يطلع يا انافع عاوي بقلم الشاعر الحسيني المبدع حسين المقصوصي بصوت الرادود الحسيني احمد الزرقاني